بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وليه الصالحين وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين أما بعد اللهم لا سهلا إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا يا رب العالمين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما تسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل هذه اللقاءات خالصة لوجهه الكريم مافعة لنا ولكم في الدنيا طيوم الدين وقد وقع الاختيار من الساتذة من الظمين لهذه الديرة في هذا الوقت من كتاب او ربع النكاح من كتاب منهج السالكين للألامة عبد الرحمن عبد الناصر السعدي. بعدما بعثنا بفتح هذا المجلد معناه الله سبحانه وتعالى. ونتكلم بكلمة جهاد. Dan bersalawat serta salam bersilahkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi, alaihi Wasallam keluarganya, para sahabatnya dan yang mengikutinya hingga hari kemudian. Lalu kata beliau: "An Najat, Ya Allah tiada kemudahan kecuali apa yang engkau mudahkan untuk kami." dan engkau lah yang menjadikan sesuatu yang sulit menjadi mudah. Maka ajarkanlah kepada kami sesuatu yang memberi manfaat untuk kami dan berilah manfaat terhadap kami dari ilmu yang telah engkau ajarkan kepada kami dan tambahkanlah untuk kami ilmu. Kami memohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang muha'agun. pemilik arash. Yang mulia. Semoga Allah Azza Wajalla menjadikan. Pertemuan-pertemuan kita. Senata-nata dulakisan. Murni untuk mengharapkan. Wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bermanfaat. Bagi kami dan juga bagi. Kalian. Dalam kehidupan dunia. Demikian pula. Dalam kehidupan akhirat kita Dan Sudah menjadi pilihan Dari para Ustaz pula Yang mengatur Perselenggarannya daurah ini Bahawa pada Daurah kali ini Kita akan membahas Kitab An-Nikah Dari kitab man Salikin Karya Al-Alamah Ad-Rahman bin Nasir السعدي ورحمه الله تعالى واختيار ربع النكاح من الأهمية بمكان وذلك لحاجة الرجال والنساء على حد سواء لمعرفة أحكامه ومن خلال التأمل التأمل في أبواب ربع النكاح تبين لي أن أول النكاح مسرات وأفراح وأن آخره غصص وأفراح بمعنى أنك إذا نظرت في أول كتاب النكاح ستجد الخطبة والنظر إلى المخطوبة وما في ذلك من الفرح والسرور وخفقان القلوب وتجد بعد ذلك الوليمة والعشرة الزوجية ونحو ذلك لكن إذا دخلت في أبوابه بعد ذلك ستجد علاق والخلع النشوز، واللعام والحظامة والإعلاء والظهار ونحو ذلك من الأبواب التي لا تخلو من مكدرات ومن غسعة ولكن دينه الإسلامي الحميث رتب حياتنا من ألفها إلى يائها في حال السراء والضراء وفي حال الشدة والرخاء لنا وعلينا